أيها الأخوة ماده هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها قتلوا مجوسي شرير خبيث نقم على عمر دينا ودنيا فقتله ليوكذب الله عمر بالشهادة رضي الله عنه أما عثمان فلا تجمع عليه المئات من الناس أو من الناس وتغلبوا وتجمعوا واحاطوا به وحاصروه لا يخرج من داره وتجتلدوا بأسيافكم قتال وفعلا حدث ما حدث من, من, من الاقتتال اجتلد الناس وحصل ما حصل من القتال بتاويل من الاخيار وبهوى من الاخرين من الاشرار كما حدث في الموقعتين العظميين وقعت الجمل وقعت الصفين وتجتنب فهذه الأمور هي أول واولى ما تفسر به ولا يمتنع ولا يمتنى أن أن يا يا إنها هذه الصورة تتكرر وفعلا انها تتكرر يعني ما يجري من القتال في النزاعات على, على السلطة يجري بين المتنازعين على السلطة أمور وأقول لقراء التاريخ تجدون فيه معنى عباد لا إله إلا الله لله حكمة البال سبحان الذي له الملك وله الحمد وهو على كل ما يجري في هذا الوجود فهو بقدر الله القائم على الحكمه والعدل والرحمه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال اني اعلم ما لا <تصفيق> تعلمون الايات قال ويرث كذا ويرث ويرث دنياكم شراركم هذا يفسره واقع كثير من الولاة والحكام الذين غلب عليهم الشر والهوى والفساد والافساد فهديف هو الراوي لهذه الحديثة حديث الفتن فيقول كل يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعض نعم وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك عليه ويخبره فقده بما أحدث أهله بعده وقال صحيح غريب لا نالكه إلا من حديث القاسي بن فضل وهو ثقة مأمون هذا الحديث صحه التلميذي وغيره وهو يتضمن الإخبار عن أمول خارقة للعالم والله تعالى على كل شيء قدير فهو القادر على كل شيء قال الضالة تعالى لما لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء ففي هذا الحديث يقسم النبي عليه الصلاه والسلام بقسمه الذي كثيرا ما يقسم به والذي نفس بيده لا تقوم السبع حتى يكلم السباع الانس سباع الحيوانات المفترسه كالاسد والذئب والنمر والاشبهه حتى يكلم السباع الانس وظاهره الحديث أنه يكل... أن السباع تكلم الإنس باللسان المفهوم الذي يفهمه الإنس ينطق الله السباع فتخاطب الإنس ولا يلزم أن يكون هذا امرا عاما في السباع وأنها تتحول كالإنسان كلها تتكلم المهم أنه يحدث هذا الشيء بس جنسه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عما عن مثل هذا فيما مضى كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل على بقره فالتفتت اليه وقالت لم اخلق لهذا انما خُلقت للحرف مخلقة للركوب صحيح البقره لم تخلق للركوب انما للحرف لكن هذا لا يعني انه لا يجوز ركوبها اذا ما تطيط فقال الصعاب سبحان الله سبحان الله دهيشوا من هذا فقال عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وقال الراوي إنه لم يكن في المجلس أبو بكر وعمر وأخبر أيضا وذكر أيضا أن راعيا كان يرعى غنما فعد الذئب فأخذ شات فطرده الراعي فقال فتكلم السبع وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري أو كما جاء في الحديث فالمقصود ان هذا هذا الجنس انطاق السباع وخطابه للإنسان قد كان جنسه فيما مضى ويكون جنسه فيما يأتي والله تعالى على خلصه الكبير وقال في هذا الحديث وحتى يكلم الرجل عذبة صوته عذبة طرف الصوت او السير اللي في طرف الصوت، وشراك نعله شراك النعل وهو السير الذي يكون من فوق القدم وحتى يكلم الرجل عذبة سوته ظاهر الحديد ان الله ينطق السوت وينطق شراك النعل فيكلم صاعب يكلم الرجل عذبة سوته يكلم الرجل صوته وشراك نعله ويحدث الرجل فخذه بما كان من اهله أمور علينا أن نؤمن بها على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم كيف يكون هذا وكيف يتم ويمكن يعني بعد ظهور هذه المخترعات الهائلة الغريبة في المواصلات كما في المسجلات الدقيقة مسجلات الدقيقة التي دقيقة وتسجل فيها الكلام الكثير يعني يبدو للإنسان أنه ربما كان يعني هذا الواقع ربما كان تأويلا لمثل هذه الحديث لكن من غير جزم. يعني لا نقطع بأن بأن المقصود من هذا الحديث هو ما وقع الآن من نطق هذه الجمادات بطريقة عملية التسجيل قد تكون الله اعلم قد يكون إن يعني أنه عبر عن عن هذا بأن هذه الجمادات يمكن أن يكون فيها ما ما ينطق ويكلم الإنسان والآن هذا الجوال في أيديكم الآن الجوال في أيدي الناس جماد كأنه قطعة قطعة حديدية أو خشب أو نحوها في يده وهو يتكلم باعتبار أنه يعني وسيلة لإيصال الكلام لا أنه هو نفسه يتكلم هل ما يتحقق فيه معنى التكلم ولا لكن فيها في من يعني يصرع لان يتجوز فيه الجوال يكلم ولهذا الناس الان اصبح الواحد اذا سمعته يتكلم وهو واحد انا حاصر اي استغرب كانه كنا إذا سمعنا الانسان يتكلم نفهم منهم اثنين الان هم اثنان لكن احدهما امامك قريب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 فلا يجد احدا يقبلها منه وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا ولمسلم هذا الحديث اجتمع على قضيته القضيه الاولى قد تقدم ذكرها في غير حديث قالوا لا تقوم الساعه حتى يفيض المال فيخرج الرجل يخرج الرجل زكاته فلا يجد احدا يقبل تقدم في الحديث في الاخر في ذكر جمله من اشراط الساعه ومن حوادث الزمان ان من ذلك انه يفيض المال ويقصر حتى يهم الرجل او رب المال من ياخذ صدقته هذا منس فهي حديث متطابقه في الدلاله على هذا المعنى لكن المعنى الجديد قوله وحتى تعود جزيره العرب مروجا وانهار مروج يعني رياض وبساتين غناء وز ومزارع وأنهار جارية بعد أن كانت جزيرة العرب الغالب عليها أنها صحراء قاحلة فيها مفاوز لا لا ما بها مفاوض. ومهلك بص الراحه هذا الحديث قال ربما ان المراد انها ان الناس ينشغلون عنها بالحروب والقتال وينقطع فيها رعي فت فتصير مرود وانهار لانها يعني قد أعرض الناس عنها فتنبت فيها الأعشاب والأشجار فلا يعرج عليها الناس الله أعلم اولها بهذا التاويل الذي فيه فيه بعد هجر الناس وترك الناس ل لرعي المواشي في الرياض المعشبه يعني في الربيع هذا ليس أمرا يعني غريبا وهذا حصل ويحصل أحيانا قد يعني تقل المواشي ويجي الربيع وتبقى الرياض مهجورة لا ليس فيها من يرعى نبتة ولكن لما حدث الآن حدث في هذه الجزيرة أن فجرت فيها العيون بما يسر الله من وسائل التنقيب تنقيب الماء من مصادر عميقة من الأعماق حتى فار الماء في بعض المواطع فار وصار يخرج تلقائيا بدون المضخات والآن في كل نواحي الجزيرة أو في معظم نواحي الجزيرة ميات سغس الدهنة الدهنة التي مغمورة ومغطاه بالرمال ولا مطمع الماء فيها الآن نقف على الماء وخرجت مياه غزيره وعذبه فلا يبعد أن يكون هذا تفسيرا والله أعلم وكما قلت لا نقطع بشيء لأن الأخبار عن الأمور المغيبة لا يتاتى الجزم بتفسيرها من خلال الواقع إنما نقول لا يبعد هذا فكانت الآن الآن أصبحت هذه الجزيرة اللي كانت قائعة الآن فيها المزارع الهائلة التي لا تقاس بالذراع أو تقاس بالمحدودة بالذراع مئة ذراع مئة ذراع لا بالكيلوات بالاديان حتى إن الإنسان إذا كان كما تشاهدون إذا كان راكباً في الطائرة في بعض ال... يجد يشاهد الأرض كلها يعني مغطاة بالخضرة نخيل مساتين أشجار زروع وهذه المضخات بخلاف السوان القديمة السوان تستخرج الماء بالدلأ كل ما بين ربع ساعة أو عشر دقائق يكون بقول تخرج مقدار من الماء بما يسمى الغروب غروب نعم هي اسمها غروب دي لا كدير عظيم أما الآن فبنى هذه المضفقات مياهنا فلا يبعد أن يكون هذا الواقع وما قد يقع بعد ذلك الله أعلم لا يبدو أن يكون تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا وبعض المعاصرين يقول قول حتى تعود يدل على أن الجزيرة كانت في غابر الزمان في الزمان القديم كانت كذلك. وانهد عود يعني, يعني كان تعود إلى ما كانت عليه وهذا ليس بلازم فإن عاد قد يراد به بما نصر حتى تصير مروجا وانهارا والله أعلم من غاده والغاد رسوله نعم وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وبشو القلم وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق هذا العدل بشواهده يصح ما دل عليه لا. لأن له شواهد يقول لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى؟ نعم؟ بين؟ نعم ان بين يدي التسليم على الخاص إن بين يدي التسليم على الخاص هذه واحده التسليم على الخاصة يعني تخصيص بعض ال... بعض الجمع في تاتي لجامع فتقول السلام عليك يا فلان وتو تهمل الباقين والسنه تقول السلام عليكم على المجموعه فال من من الامور التي تعدف وهي من سوء الاخلاق في الناس التسليم على الخاص فسر بها بهذا بالتسليم على بعض القوم تخصيصه بالسلام دون الآخرين، وعندي أنه أيضا لا يبعد أن ان يدخل فيه التسليم على المعارف، ولهذا جاء في الحديث وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ومن الواقع أيضا المخالف لهذا وتخصيص السلام بالمعروف، هذا يلقى من لا يعلم ويقول السلام عليكم فإذا لقي من لا يعرف لا يسلم عليه والسنة أن تسلم على من لقيت من المسلمين من عرفت ومن لم تعرف فتخصيص المعروف تخصيصه بالسلام هذا من نوع التسليم على الخاص يعني تخص بسلامك بعض الناس دون بعض لا تسلم على عمومي والنصوص الوالدة في السلام فيها الترغيب في العموم افشوا السلام بينكم او لا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم التسليم على الخاصه هذه واحده مما يحدث في الناس بعد العهد الأول عهد النبوة وعهد الخلافه الراجلة عهد الخير والصلاح نعم ثانيا يقولون فسوف التجاره حتى تعين المرأة الرجل فسوف البيع التجارة التجار هي البيع والشراء وتنمية المال بها بهذا الطريق تفشو وتكثر يكثر الناس الذين الل يعني أحنا ما يقال التسبب حتى يشمل ذلك النساء بصفة ظاهرة الشيء الذي كان الغالب أن التجارات في عيدة جانب وهم الذين يمارسون البيع والشراء وتنمية الأموال قليل من النساء من يكون لها مال تتجروا فيه وإذا اتجرت فبواسطة وليها هذا هو الغالب على الناس وقرأوا التاريخ تجدون الأمر كذلك وفي أرضنا هذه كان الناس كذلك والله أعلم يعني لعله حدث هذا المعنى في, في القرون الماضية في بعض البلاد ولكنه نديده الآن ماثلا للعيان لقد فشت التجارة فالتجارة أعظم الآن طرق الكسب التجارة أعظم طرق الكسب التجارة بالسلع وأنواعها المختلفة الثمينة يعني كالسيارات والآليات والمعدات والأراضي وأنواع تجارات هائلة كان نسيال البلاد؟ التجار يعدون بالاصابع فلان وفلان يد يقولون لك يدينون كذا يدينون يعني عندهم مال فائض يدينون الناس يبايعونهم بطريقة السلم والأنكثر التجار وكانت التجاره أيضا الذين يعدون بالأصابع كانت أفوالهم محدودة جدا لعلهم يعدون من الصعاليك في هذا الوقت نعم إنهم من الصعاليك بالقياس إلى الواقع الآن وأيضا إن شمل ذلك النساء أليس من النساء الآن؟ ماذا يسمون رجال أعمال النساء؟ ها؟ سمونها رجال أعمال؟ يقول النساء أعمال ولا رجال أعمال؟ والله غبي. صار في النساء كذلك. نساء ذات لهن رؤوس أموال. وهن ممارسات تجاريه كبيرة ويدلن ويجدن يدن اعمالهن بانفسهن اكثر من ان المراه تعين زوجها هذه هذه فقيره هذه ثالثا اما قطيعه الارحام فهي من في الناس قديما وحديثا نسال الله السلامه والعافيه وهي من المعاصي التي تفشو في الناس قطيعه الارحام من كبائر الذنوب هل عسيتم ان توليتم تفسدوا وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعنى ابصارهم نعم شمال. ومن الأحداث مما اجتمل على هذا الحديث وله سواعد معناها يعني الحديث رواه لإمام أحمد وغيره فسو القلم والقلم يعبر به عن الكتابة ليس المراد فسو القلم يعني مجرد آلة قلم لكنهما متلازما إذا فشت الكتابة فش القلم كان في عهد النبوة في الصدر الاول كان الكتاب قله حتى ان بعض الاساره ساره بدر لما حكم عليهم بالمفادات بعضهم يعني كانت مباداة بأن يعلم كذا من صبيان المدينة الكتاب. هذا في العهد الأول، وبعد ذلك حصل اتساع في, في الكتابه وفشل قلم، كثر الكتاب في الناس. فالكتابة تتبع يمكن الحضارة والله تعالى قد امتدع عن العباد بتعليم القلم الذي علم بالقلم علم الكتابة علم له شأن لأن الكتابة هي الوسيلة يعني وسيلة لأمور كثيرة وقرأوا ما ذكروا من القيم في على قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ذكر ما عبر عنه بانواع الاقلام قلم كذا وقلم الوحي وقلم التاريخ وقلم الشهود وقلم الحكام عدت فيه واذا اردنا ايضا في الواقع نجد إن هذا العصر يعني يمكن أن أقطع بأنه يعني أعظم ما فشى فيه القلم بالقياس الى ما ما الكتاب الآن اعظم أوسع ما تكون يعني انتشاره في العالم من خلال التعليم فالاص اصارة الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم يكتبون وكان ناس في بلد هالي كان كثير من الناس تأتي الرسالة فلا يحسن يذهب يبحث عن من يقرأها له وإذا أراد أن يكتب رسالة يبحث عن كاتب يكتب له الرسالة وفي القلم الان في عصرنا هذا لم يقتصر على يعني القلم بمعنى الكتابه لم يقتصر على الكتابه بالاله التي تحمل باليد اصبحت وسائل وسائل الكتابه متنوعه بال بما يسمى القلم وبما يعني يؤدي يؤدي ما يؤدي بالقلم لكن اضعافا مضاعفا كالالات الطابعة وعندكم الان يعني عندكم الالات الطابعة تلقائية في الكمبيوتر انترنت الى اخر فسو القلم أي فسو؟ أنا أقطع بأنه لم يفسو القلم والكتابة فيما مضى كفسوه هذا الأمر ما مقطوع به نعم وشادة الزرم من جس قطعة الرحم ويعيد هذا الحديث الذي في الصحيح حديث عمران الفصين خير الناس قرنين ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يبتمنون شهادة الزور في الناس وهذا فعلا كلما تقدم الزمان كثرت المعاصي والشرور نعم نعم وهل مثلها كلها قطعت الارحام وشهادة الزور وكتمام الشهادة كلها من المعاصي التي تكثر بالناس لأنها مرتبطة بال بالأمانة والإيمان. فكلما ضعف الإيمان ضعفت الأمانة فوقع الناس في مثل هذه الكبائر كبائر الذنوب شهادة الزور من كبائر الذنوب وكذلك كتمة الشهادة. نعم أنت حليم نعم و لابن المبارك عن ابن فضاله عن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم ويفيض المال ويظهر القلم وتكثر التجارة قال الحسن لقد أتى علينا زمان إنما يقال, إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد هذا الحديث كما ترون مرسل لكن له بعضه بعض مجتمل عليه له شواهد في الصحيح لا تقوم ساعه حتى ير يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا تشرب الخمر فهذا الحديث قد اشتمل على امور منها ما يشهد له ما في الصحيح كمساله ف... رفع العلم ومنها ما له شوائب اخرى تعرضه كما تقدم فسوء التجاره وفسوء القلم هذا كما تقدم في الحديث السابق حديث ابي مسعود فهذا ايضا شاهد له في مساله فسوء التجاره وفسوء القلم نعم وللبخاري عن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل, ويقل الرجال حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد نعم الحديث أولا لا ولهما يقول بس ذكر المحققون للكتاب إن, إن, إن الحديث ليس عن معاوية بل عن أنس رضي الله عنه ولفظه كما هو وقد اجتمل على الخبر عن عدة أمور إحداها رفع العلم كما تقدر لا تقوم سا حتى يرفع العلم وحتى ويظهر الجهل يعني امران متلازمان اذا رجع العلم ظهر الجهل ويظهر الزنا يظهر الزنا عندك كذا ويظهر الزنا يظهر الزنا الاصل للزنا يكون مستورا فما قال ابن القيم انه قد تواطأ على ستر الشرع والقدر الاصل ان يكون خفيا ومستورا لكن هذا يدل هذا الحديث يدل على ان الزنا يظهر ويرود ويشتهى ويشتهال به وقد يكون ظهوره هذا والله أعلم قد ينتهي في بعض سؤاله إلى أن يمارس أمام يعني أمام الأبصار أمام الناظرين قد يصل إلى هذا في بعض الحالات أما في مجتمعات الكفار فهذا ليس بمستغرب لأن مجتمعات الكفار سيما يعني المجتمعات التي يقال لها المتحضره هذا من الأمور ال... التي لا يقيمون لها وزن فهم مرتقسون في الرذيلة الى ابعد الحدود يستبيحون يعني الزنا واللواط هذا كله ليس بعيد عنهم فهم في باب الدنيا في, في القمه حضاره وفي باب الاخلاق هم قد ارتكزوا في, في الحضيض وتسفلوا وكل ما عندنا في المجتمعات الإسلامية من الشر و... وما فشى في مجتمعات المسلمين من هذه الانواع هو من آثار الاتصال بهم والتواصل معهم والوفادة ووف... ووفادتهم إلى مجتمعاتنا وكذلك وفادتنا إليه يظهر الزنا ويمكن ان يكون ظهور الزنا بظهور مظاهره يعني ما هو لازم يصل والذي يظهر لي ان هذا اخبار عما يحدث في الامه في الامه الاسلاميه يظهر الزنا في الناس في المسلمين وكذلك اقول إنه لم يظهر الزنا فيما مضى كظهوره اليوم بما تهيأ من الوسائل المروجة للزنا كما تقدم إن أعظم فتنه, أضر فتنة على الرجال المرأة وقد استغلت واستغلت أداة لاصطياد الرجال وترويج الشر والفساد وهو بي... هذا كله في الزنا كله يرتبط بالزنا فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ظهور الزنا هذا من ثمرات فتنة المرأة من ثمرات فتنة المرأة أقول إن الزنا لم يظهر فيما مضى قد يكون ظهر في بعض المجتمعات مجتمعات المسلمين وصار هناك مثلا اسواق للبغى وشيء من هذا القبيل ويمكن عرفت بعض النساء بالفجور وبعض الرجال موجودون لكن الآن لا. الأمر قد تفاقم واشتدت الفتنة فالآن وسائل الزنا ومظاهره يعني أصبعت يعني أمرا مألوفا في الناس هذا الاختلاط الذي عليه التركيز الاختلاط هو بوابه بوابة فشوزنا الاختلاط بين الجنسين بلا حدود اختلاط بلا حدود لا حجاب مع تبرج وما ينشأ عن ذلك من الخلوه ومن الذهاب والعياب بلا, بلا رقيب ولا حسين هذه كلها بوابات الزنا وأفضل البلاد في الجملة بلادنا. يعني هي أسلمها وأطعارها أما البلاد التي قد استولى عليها النصارى فهم لم يخرجوا منها حتى أسسوا فيها ل... ل... لأخلاقهم وخبائتهم وسرورهم وأسسوا فيها بؤر الفجور ولكن بلادنا نفس الشيء هي الآن مغزوة ويكاد لها يكيد لها المنافقون والمتبعون للشهوات والكفار من الخارج يراد لها أن أن تأخذ طريق الآخرين وترتكس في الرذيله وجهودهم قائمه وما شاء المهم ظهور الزنا ويكفي هذا القدر في الحديث عن هذا المقيء النساء؟ ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد الله أعلم وأكرر أيضا يعني ما يلزم أن يكون ما يحمى حدث الآن. هو التفسير المطابق لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لكن نقول ان هذا يعني قريب أن يكون من تفسير من تفسير خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فقد يبلغ الأمر أشد مما مما حدث أما قوله حتى تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد القيم يعود يعني يمكن زوج لبعضهن وولي على الاخريات قيم واحد يقوم على خمسين امراه يقل الرجال ويقل الله أعلم هل حدث شيء من ذلك في بعض البلاد وفي بعض الابصار يمكن الله أعلم لكن لما؟, لما يعني ما سبب ذلك من الشرائح من قال ان الرجال يقيلون بسبب القتل لانهم يتعرضون للقتل والموت اكثر من النساء يعني هم اللي يباشرون الحروب وهم الذين يباشرون الأخطار وتعرضون الأخطار فهذه من أسباب قلتهم فربما يعني يعني يكثر هذا الأمر في الرجال حتى يقل الرجال ويكثر النساء كثرة ظاهرة ومن الشراء من قال لو ربما كان ذلك براجعا الى, إلى النسل وأنه يقصر يعني تقصر المواليد من النساء من الإناث ويقل المواليد من الذكور والواقع تلاهما تلاهما سبب لقلة الرجال وكثرة النساء والله أعلم ب بما يكون. ولا شك عن كثره قلة الرجال وكثرة النساء لها آثار يعني سلبية في الدين والدنيا لأن الرجال أقوى من النساء بأمر الدين والدنيا. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.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 يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء الحمد لله ورسول الله, الله, الله وبركة على أبي ورسوله على, علي أعزائه وصحيح مضمون هذا الحديث تقدم في غير حديث موضوع. خرج الرجل في الصدقة من ماله وأنه يهمه من يقبل صدقته وأن المال يفيض حتى يخرج الرجل من صدقته ماله ويعرضها فلا يجد من يقبلها وكذلك مثل كثرة النساء قلة الرجال حتى يكون لأربعين امرأة أو كما في حديث المتقدم لخمسين امرأة القيم الواحد هذه امور غيبية قد يكون من هذه الأمور قد يقع شيء منها ولكن لا, لا يعلم لا يعلم قد يقع بعض هذه الاخبار الغيبية فلا يعلمها إلا من بلغته أو شاهدها وعاصرها شاهدها وكما قلت مرات يعني من اشراط الساعه ما نعلم يقينا انه قد وقع وانتهى ومنه ما وقع ويتكرر جنسه ومنه ما نعلم يقينا انه لم يقع ومنها ما لا ندري لا بد من ملاحظه هذا نعم وللبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم ان أعطاكمهم تزاع ولا العلم أن أن يقول المحقق يقول الكتاب بعد ما أعطاكمه. في البخاري بعد ما لا ينزع العلم بعد ما هذا أوضح للفهم. نعم. نعم بعد. إن الله لا ينزع العلم بعد بعد أن ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون وهذا أيضا قد مر معنا وكان في, أحا... في احاديث عدة الاخبار لرفع العلم ولمراد العلم علم الشريعة علم الذي هو طريقه الوحي العلم الذي طريقه الوحي الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزعي العلم بعدما أعطاكموه انتزاعا ولكن يقبض من علماء بعلمه يعني علمهم معهم ويقبض ويرفع العلم بقبض العلم كما في بعض الفاظ هذا الحديث ولكن يقبض العلم بموتهم فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتعوا بغير علم فضلوا واضلا وهذا لا يتحقق أو لا يكون على الإطلاق إلا في آخر الزمان. أما الآن فهو إن نزع العلم من بلد فلا يلزم منهم نزعه في بلد الآخر. لابد هذا الدين باقي وعلم الشريعة باقي محفوظ وحفظه بوجود حملة. بوجود حملة ليس وجوده بمجرد وجوده في الصحف لا لكن كما يشهد الواقع يقل نور النبوة يتقلص نور النبوة في بعض البلاد ويظهر في البلاد الأخرى أو يوجد من يحمل هذا العلم لكن بوجود يعني بحيث يكون متفرقين في أقطار الأرض فمنذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي امر الله و. هذا الدين محفوظ بحفظ الكتاب والسنة وبأن يقيد الله له وذلك بأن يقيد الله له حمله يحملون هذا الميراث يحملونه ويعملون به ويبلغونه سبحان الله الرأس يشد لهذا حديث المشهور في السنة إن, إن الله يبعث لهذه الأم على رأس كل سنة من يجدد لها أمر دينها تجديد بحمل العلم وتبليغ العلم والعمل به وهذا أيضا مسؤول وهذا التجديد قد يقوم به فرد ويهتدي على يده وينتفع به من شاء الله من العباد وقد يقوم بالتجديد تحقق هذا التجديد بعمل جماعه جماعه مجتمعه في منطقه او جماعه متفرقه يجمعهم اصف واحد والله اعلم نعم و لابي داود عن سلامه بنت الحر اخت خرشه بن الحر الفزاري مرفوعا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه أن يتدافع أهل المسجد الامامه فلا يجدون إماما يصلي بهم هذا الحديث في أن من أشرط الساعة أن يتدافع الناس في المسجد يتدافعون فلا يجدون من يصلي بهم إما أن يتدافعون بمعنى ان كل واحد يدفع عن نفسه كل يعني يدفع عن نفسه ما يطلب منه من الامامه صلفنا يقول لا فيدفع الإمام عن نفسه او يتدافعون بما كل واحد كما يقال يدف الثاني يقدم تقدم تقدم الفيل ويدفعه إلى مكان الامامه وذلك لقله من يكون اهلا للامامه او لعدم من يكون اهلا للإمامة يعني كلهم لا يحسنون القران ولا يحسنون يا الإمامة وهذا ينبي عن عن العلم وتقلص العلم وهذا حصل ويحصل هذا يحصل كثير. وهناك نوع من التدافع يحصل مع وجود الأهلية يكون الحامل عليه التخفف من من مسؤولية الإمامة أو أعباء الإمامة يعني كل واحد يريد يمشي حاله والإمام منصب فاضل أنصوص صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وهكذا كان الولاة من بعده في عهد الخلفاء الراشدين في عهد بني أمية كان يعني كان ولي الأمر الإمام الأعظم هو هو الإمام في الصلاة وكما يقول الشيخ الإسلام الإمام يعني أمير الحرب في الجهاد أمير الحرب هو الإمام في الصلاة فينبغي من كان يعني أهل الإمامة حذبه أقرأ من غيره وأعلم من غيره ينبغي أن يتقدم ولا يتأخر حتى يتقدم عامي قاصر العلم. والحفظ للقران فهذا من الخطا يوم القوم اقراه من أقرأهم إن لان كانوا القراء سواء فاعلمهم بالسنه وهذا يحتمل ان يكون معناه انه حق حق بالامام متى كان حق فهذا حق عليه إذا طلب منه ذلك بل ينبغي لمن كان اهل الامامه بعلمه وحفظه للقران ان لا يترك عامليا جاهلا قاصرا او من ظاهره الفسق يظهر منه مخالفات لا يتركه ويتقدم بل, بل يمنعه من التقدم ويتقدم هو لا بأس لا بأس أن يقول يتقدم هو حتى ولو لم يطلب منه ذلك هذه يعني تأتي مواقف تقتضي من طالب العلم إنه لا يترك الفرصة لعامي وجاهل يترك الفرصة له يتقدم ثم يحصل ما يحصل من التقصير والاساءه في الصلاة يمكن أن يطرأ غير مجزئة أو غير يعني تامة ويمكن يؤدي الصلاة على وجه أيضا لا يؤمن منه وقوع الخلل في الصلاة بسبب عدم عدد هذا يجري تدريس مهم غير من كان اهلا بما آته الله من علم بالقرآن وعلم السنة و... يعني يتقدم وليتلك الفرصة للجهال والقاصرين نعم وروى يزيد بن هارون أنبأنا عبد الملك بن قدامة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قيل يا رسول الله ومن رويبضه قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة أيضا هذا الحديث فيه الاخبار عنه سياتي على الناس زمان سنوات تفسد فيها الاخلاق اخلاق الناس يكلم الصادق يخول الأنين يعتمن الخائن، يصدق الكاذب هذا منطق معكوس يصدق الكاذب ويكذب الصادق يعني تكون الأحكام تدور مع الأهواء وهذا كالتفسير والله اعلم لقوله في هذا الزمان سنين او سنوات خداعه وصف الخداع هو وصف لاهل هذه السنين وصف للناس كما نقول هذا زمان كذب زمان كذب وخيانه وظلم فيضاف وصف الناس تاره الى المكان تاره الى الزمان لان محال الزمان والمكان محال لافعال الناس محال للناس واعمالهم واقوالهم ويقول أيضا في الحديث وتنطق الرويبضه رويبضة نفضل مصغر الرابضة الرويبضة وهذا تصغير للتحقير تصغير للتحقير الرويبضه وهو الرجل الفسر في الصلاة والعبيد رجل التافه الحقير القاصر العاجز الناقص يتكلم في أمر الأمة في أمر العام. وهذا من فساد احوال الزمان ان يتصدر ويتدخل في الامور في قضايا الامه الناقصون والقاصرون والجهال والتافهون في القضايا العامه هذه من شان ذوي الحجا لو العقول وذو في مدارك والأراء الأراء السديدة والب وهالبصائر من صور وأحوال فساد الزمان فساده فعلي الرؤوم مدركة وشاهدة وحاصلة فيما مضى وفي الحاضر وفيما يأتي وهذه الاحاديث تشبه حديث الأحاديث التي فيها ذكر القرون المفضلة وأنه بعد تلك القرون تفسد الأحوال في التعامل في الشهادات في الايمان في باب ال... يعني الصدق والكذب تكثر الخيانات والكذب و... ويرتفع يعني الوضيع الحقير ويهان مثلا اشرا... اشراف الناس والفضلاء ضلاء الناس كل هذه من مظاهر فساد الأحوال نعم وفي حديث جبريل أن تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان رواه مسلم هذا طرف من حديث جبريل مع الشهور الذي رواه مسلم والشيخ أخذ منه ما يشهد وهو ما يتضمنهم من ذكر بعض أمارات الساعة قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة قال ما نسلو عنها بأعلى من الساعة. قال أخبرني عن أماراتها فذكر له أمارتي أن تريد الآمة ربتها في لفظ ربها يعني سيدي وكيف ذلك لأن العلم كلام كثير في تفسيره إلى أن تلد الأمة ربتها يعني أن يتصرها سيدها فتلد منه فيصير ولدها سيدا لها لأن الولد قائم مقام والده فتكون هذه الأمة وهي أمه هو سيدها هو عرها مملوكا لكن في الحقيقة هذا ما ليس بظاهر عندي لأنه هذا حاصل في حياة الرسول نفسه يعني ليس من الأمور التي جاءت متأثرة ولا تتوقف على كثرة الرقيق كما حصل بسبب الفتوح لكن عندي أظهر ما انه أنه يكثر الرقيق وينتشر و... ويتبايع الناس يعني أمهات الأولاد حتى ينتهي الأمر ربما ينتهي الأمر إلى أن يشتري الولد أمه وهو لا يدري يكون سيدها يكون سيده وهو لا يشعر ولدته و... وبيعت وراحت وعادته اشتراها او ربما اشتراها وتزوجها ايضا هذا اقرب لتصور حقيقه ان تلد الامه ربتها ان تلد من يكون سيدا لها مالكا لها لرقبتها والله اعلم وان ترى الحفاه العرات العاله حفات لا نعال لا نعال لهم حفات عرات ليس عليهم الكسوه المعتاده عاله فقراء ريع الشاء جمع راعي هؤلاء بعد هذه الحياه حياه البداوه والفقر يتطاولون في البنيان يتباهون في البناء يتطاولون في البنيان وهذا المال قد حصل فيما مضى وحصل وحصل وحصل في عصرنا هذا يعني جنسه حصل كلما تهيئت اسباب التحضر تحضر الباديه تحضروا فيسكنون المدن ويسكنون القرى بعدما كانوا عليه من الفقر واحوال البداوه يصيرون إلى هذه الحال بعد أن كانوا لا, ي... لا يسكنون بيت المدر إنما يسكنون بيوت الشعر يأول عمرهم إلى أن يتطاول... يتطاولوا ويتنافسوا في بناء القصور. نعم الله أعلم وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة قصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم وكان زعيم القوم أرض لهم واكرم الرجل مخافه شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقال غريب وفي اسناده فرج ابن فضالة ضعف من قبل حضر وفي فرج فرجنا ورجو ابن فضاله ضعف من قبل حفظه, حفظه واخرجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وقال قريب لا نعرفه الا من هذا الوجه هذا الحديث على ما فيه من تضعيف التضعيف الذي اشار اليه التلميذي فللكثير من مما تضمنه شواهد في الصحيح مضى بعضها وبعضها سيأتي إذا كان المغنم عندك دولة أو دولة الغريبة تكون دولة ضعف بعض الإنفاظ الفيء والفيء يشمل الغنائم ويشمل الفيء بمعناه الخاص لان الغنائم هو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بالقوه والفيء بالمعنى الخاص ما ظهر به المسلمون بغير ايتار كما في ايات سوره الحشر كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم يعني يتداولونه ويستولون عليه ويحرم منه أهله والأحق به إذا كان الفيء دولا أو كان إذا كان المغنم دولا نعم إذا كان المغنم دولا نعم كان المغنم دولا والامانه مغرما مغنما والامانه مغنما تكون الامانه غنيمه من استودع وديعه استحلها غنيمه بارده بالخيانة تكون الامانه غنيمه غنيمه يعني كالغنيمه كل لدى الخائن ولا مغنما والزكاة مغرمة يعدها من تؤخذ منه غرما ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يتخذه مغرما يعده مغرما لا يؤديه ايمانا واحتسابا لا يؤدي الزكاه ايمانا واحتسابا وعباده لله وطاعه يرجو ثوابها وذخرها عند الله بل يؤديها كارها كحال المنافقين دول منهم قسرا فيعدها مثل الضريبه مثل الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق هذه بعض الخصال اذا كانت هذه الخصال وما بعدها فانه تبت العمة بما تبتل به نعم راجع نعم وطاع الرجل زوجته نعم وطاع الرجل زوجته وعك أم لماذا؟ معدودة واحدة ولا اثنتين عندكم اثنتين <تصفيق> معدودة اثنتين الله عالم هذا مما يعني من الإشكال في الحقيقة عقوق الأم حرام. مطلقا سواء اطاع الرجل امراته او لمتعه وطاعه الرجل لامراته ليس مذموما على الاطلاق اذا اطاعها فيما اباع الله فلا ضير عليه فتكون اذن هما خصلتان مذمومتان وبينهما مفارقة أطاع الرجل امراته أتوا يعني فيما حرم الله أطاع هذه المعصية يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قد تمنعه من القيام بواجب وقد تحمله على فعل معصية فيما يتعلق به أو فيما يتعلق بها فيستجيب ويطيعها فيكون عاصيا بذلك ومن هذه حاله لا بد انه يكون قد اغرق في حبه لزوجته وانقياده لامرها وفي المقابل يعق امه وهذا من الطبيعي، ولهذا كان بين الخصلتين تناسب يطيع زوجته طاعه عمياء يبالغ في طاعتها واتباع امرها وامه يعقها يعصيها ويؤذيها ولا شك ان عقوق الام من كبائر الذنوب ممن كانوا متزوجا وغير متزوج ممن يطيع زوجته واولا او لم يطعها لكن اذا جمع الرجل بين الخصلتين بين طاعه المراه واتباع امرها والاحتفاء والاحتفاء بها مع عقوق الام كان هذا اقبح ما ذلك يتضمن تفضيل زوجته على امه وهذا لا يعني إن إن الرجل يعني يظلم المراه المرأة في لبر أمه ومن أجل برد امه لا للأم حق وللمرأة حق فالواجب على المسلم أن يؤدي لكل ذي حق حقه ولا يغلب واحدة منهما على الأخرى لا يغلب جانب المرأة وبحيث أنها تتسلط على أمه وتؤذيها وتعتقر ولا كذلك يغلق في بر أمه حتى يقصر فيما يجب لامراته وحتى يؤدي بها إلى وحتى يؤديه بره بأمه إلى ظلم المرأة هذا يحصل من بعض الناس يظلم المراه باسم البر لأمه لا يوقف كل احد عند حجه الواجب على المسلم على الرجل ان يوقف كل احد عند حد يعالج المسلم بالطرق السلميه بالطرق الحكيمه وان لم يندفع الشر الا بالحزم والقوه فعل يمنع الظلم مرفوض و واطاع الرجل صديقه وبر صديقه وجاف اباه او اقصى, أقصى اباه وهو بمعنى العقوق وعق اباه بر صديقه احتفى به اكرمه تجد من هذه عاله يكرم صديقه ويحتفي به ويقدم له أنواع من الاحسان وفي المقابل يقصي اباه يبعده يجفوه هذا أيضا القول فيه يشبه القول في المرأة والأم بر صديقه يعني صديقه أحب عليه من من والده يهش ويبشر صديقه ويقوم له ويدنيه ويكربه وعلى النقيض من ذلك أبوه يزور بوجهه عنه ويعرض عنه ويغرض له في الكلام ولا يبالي هذا لشكل من أقبح الأخلاق كما قلت يعني لو فعل هذا بأبيه وإن لم يكن له صديق يبره ويحتفي به كان هذا قبيحا لكن إذا جمع بين الأمرين كان هذا أقبح والى المطففين الذين اذا اقتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزروه يقصرون فالجمع بين الامرين اقبح الجمع بينهما في زياده قبح يستوفي عقوقه كامله ويقصر في عقوق الناس وبر صديقه وجفى اباه نعم. نعم. نعم يقول من أيضا من هذه الخصائر الخمسة عشر وارتفعت الأصوات في المساجد معلوم ان المراد يعني على تقدير صحة الحديث وكما قلت إن الحديث وان كان ضعيفا فإنه قد يكون مثل صحيح المعنى بالشواهد بدلاله القواعد الشرعيه ارتفعت الاصوات في المساجد المساجد بيوت العباده اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ومن رفع المساجد واحترام المساجد غض الاصوات فيها لأن رفع الصوت في حد ذاته مذموم رفع الصوت من غير حاجة تقتضي ذلك ومن غير يخص من هذا لا شك من يشرع فيه رفع الصوت الأذان لا يدخل هل يكون في المسجد ولا يدخل رفع الصوت بالخطبة هذا غير داخل رفع الصوت للخطبة في المسجد رفع الصوت في التعليم والدروس للإسماع هذا غير دار اذا ما الذي يوقع رفع الأصوات التي فيها إساءة أدب فيها خروج عن الأدب مثل مثلا رفع الصوت بالنداءات يا فلان يا فلان تنادي لا موجب لانك تصار... تصرخ وتزع... وتزعق ل... من اجل انك تنادي شخص من غير ضروره ليس هناك ضرورة امشوا ويلحق عليهم او ما هو اسوا من ذلك رفع اصوات في في أحاديث فضولية بحيث يصبح المسجد كأنه سوق فهذا من إذا فعل في المساجد فهو من قبائح الأخلاق ومما ينافي ما أذن الله به في المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهي تجارته ولا بين عن نعم يقول وكان هذا من الخصال الخمسة عشر وكان زعيم القوم زعيم منصوب ارذلهم يعني كان ارذل القوم زعيمهم هذا اظهر يعني صار الأرض للأنكص لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي